صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الف لام كتاب محكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ إلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجْلِ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 الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها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 أَلَا يَوْمَ يَأْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهِ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ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 وَأَلَلَّا إِلَّا هَـٰهُ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم أولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت, فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لَا قُوَّةَ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ يَنْتَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُول لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغِيبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغِيبَ وَلَا أَقُول لَنِمَلَك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاء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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى, ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعْتِ مَاءَهَا وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي وَقِلَعِي وَغِيضَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ